بك الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع ومن على جلتك عليه ما خطب الخخطمة العيد فإن صرح حرب له هذا سبيل أحد علي الله أكبر الله خطبة العيد الفطر المباركة بفضل الشيخ العلامة محمد بن عبد الله إيمان حفظه الله تعالى أن نتعاون على دفع الفتن التي اتصارت مطر والتي قد عطفت بمن عطفت ونسفت من نسفت وأخذت من أردت ونتعاون على رد المكائد والمؤامرات التي قد قبرمت في لين فيها بيان لماذا وجوكة التعايش بيننا وبين الحوثيين وقد جرى بيني وبين السيد عبد الملك الحردي جرى بيني وبينه الاستفار على وثيقة التعايش وهذه الوثيقة ان الدافع لنا اليها. انه المحافظة على الاسلام وسلامة الاعراض وصيانة الزماء وصيانة والحفظ على الاموال فهذا التي كما سمعتم كانت من اجل مصالح عظيمة ومنافع جثيمة للعباد والبلاد بحمد الله رب العالمين انا وان امري لا يزال في يدي بحمد الله فليس لاحد علي كبيل الا بالحق فمتى جاء الحق فكلنا من تحت الحق كلنا من تحت الحق كلنا عبد لله لسنا عبدا لأحد فما عملناها إلا من أجل أن نقيم ديننا وأن نصلح دنيانا أن نقيم ديننا وأن نصلح دنيانا بسم الله الرحمن الرحيم خطبة عيد الفكر المبارك لفضيلة شيخ العلامة محمد بن عبد الله الإيمان حفظه الله تعالى يعني 1435 من وجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وفيها بيان لماذا وثيقة التعايش بيننا وبين الحوديين وكذلك لما رجع وجار بعض المشايخ أمان فقد هجأ فقد حرمت داري هذا شاكلته وهذا معروف قال انه لم يجر انه لم يأتي الى الحج وما قضيتي فهذا لي الى الحجنان اقول للمقيمين اقول للمقيمين في مركز معبر فروا الى حيث تعملوا وقد ثبت لدي أن محمد الإمام هذا جمع المقاتلين في جباس كتاف وبلغه بأن الحوث أو الحوث طلبوا تسريبه منه فهو صدق في هذا وهو كذوب لكن كذلك أوصي من لم هم الحوثيون ان يغربوا لان الرجل لا يصنع للدعوة فمن هذه حاله لا يفجره خير للدعوة ثانيا بالنسبة للاخر عبد الرحمن بن عمر مرعي لا يصنع للدعوة الاقل ما اقول الاقل ما يقال فيه انه مغفل كلمات قوله في الوثيقة الفاشرة الكافرة الظالمة التي وقعها محمد ابن عبد الله الرعيم ثم المعبري الملقب بالإمام قال في تلك الوثيقة عن عبد الرحمن قال فيها باطل أقول قائل هذه المقولة كما أشرفت أقل ما يكون فيه إنهم مغفل والمغفل لا يصلح للدعوة ولا يصلح للتدريس أبدا خير له أن يسلم المسلمين يحضر الجمعة, الجمعة مع المسلمين أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليم سليمان الجابرية بعد مغرف بعد شهر الأرضها الثاني عشر من محرم عام ستة وتمثيل وأرضى مئة وألف وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيطان حببكم الله